بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن من خاسرين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما يزال كلامنا موصولا عن منطق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما اتاه الله عز وجل من جوامع الكلم وما اتاه الله عز وجل من الفصحه والبيان وما اتاه الله عز وجل مما بهر العقول وسحر الالباب مما لم يستطع احد من العرب صح لا أن ان يجاري فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غربه في ذلك في انه كما اشرنا في بعض الدروس السابقه الله سبحانه وتعالى يوتي كل نبي ايه مما بهره به فيه قومه مما بهر فيه قومه فاذا كان اليهود قد بهروا في السحر فإن الله عز وجل آت موسى عليه الصلاة والسلام العصا، فكانت هذه العصا تنقلب حية تسعى وإذا كان النصارى قد برعوا في الطب فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ ولا ولبرس ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى وكانت العرب يعني بارعة في الكلمة في القصيدة في المقالة في الخطبة فات الله عز وجل من ذلك أعجب الناس وأغرب الناس إليهم في منطقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلامه حيث ما يستطيعون أن يصنفوا ما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن ما كانوا يعرفون من الشعر والرجز والخطابة وغير ذلك من نواعي الخطاب الذي كانوا يعرفونه فكان يقول إن والله لقد سمعنا عرفنا الشعر عرفنا الرجز عرفنا كذا وعرفنا كذا وإن هذا الكلام ما سمعنا مثله قط كما قالت الجن سمعنا قران عجبا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا فكان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا سواء القران الكريم الذي هو الوحي الذي اوحى الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم او وكلام نبي صلى الله عليه وسلم أي سنة وصلى الله عليه وسلم التي هي أيضا وحي لأن الوحي وحيان وحي الكتاب وحي السنة وكلامنا في وحي السنة وكلامنا فيما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاليمه ما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم في تربيته للناس ما كان ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم في محاججته ومخاطبته لقوم آخرين وقد توقفنا في الدرس السابق عند تلكم الكلمات الثلاث التي جمع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق جميعا الحقوق كاملة حيث قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت هذا حق الله سبحانه وتعالى وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا حق النفس عليك أن لا تورطها وأن لا توردها المهالك أن تجنبها السيئات وأن تعقب كل سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وهذا حق الناس وهو مفصل كما تعرفون إلى حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الوالدين وحق الأبناء وحق الزوجة وحق الأقارب وحق الإمام وحق القريب وحق البعيد يعني كل واحد وحقه بمنزلته التي نزله الله عز وجل فيها يعني لا نريد التفصيل في هذا لأن يعني بابه في غير الباب ولكن نمر إلى كلمة أخرى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت قاعدة ويقول صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها خير الأمور أوساطها يعني لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع هذه القاعدة أي لم يسبقه أحد من الحكماء والبلاغه والناصحين لم يسبقوه ليضعوا هذه القاعدة أن خير الأمور أوساطها أوساطها بالألف أوساطها وإنما أوساطها جمع وسطين لأن الحياة حياه الناس كلها طرفان ووسط حيات ديالك كلها فيها طرفان ووسط فلا تركب صعبا ولا تركب ذلولا ولكن وسطا كما قال الشاعر عليك باواسط الامور فانها نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبه لا تركب ذلولا الذلول هو يعني من الزلة ذلك يعني تلك البهيمه الذليله ولا صعبه اي تلك البهيمه الشموس اي تلك البهيمه النفور التي لا تقبل الركوب عليها ولا تقبل الحلسه ولا تقبل الرحل الرحله ولا تقبل ولا تقبل ولكن عليك ب اوسط بين هذا بين هذا وذاك فاذا اردت أن تنزل هذه القاعده فإنها ستنزلها على جميع مناحي حياتك فخير العقائد اوساطها وخير العبادات اوساطها وخير المعاملات اوساطها وخير الحب خير الحب الحب, الحب فيه وسط فيه طرف ايش آه. كما سياتي احبب حبيبك حبا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما لان قد يسرف الانسان في الحب فيعقبه البغض فينقلب حسيرا وقد يحب حبا يعني شيئا ما فيكون فالوسط في كل شيء هو هو المطلوب وخصوصا في باب العقيده فباب العقيده الافضل فيها الوسط لا تكن مع المشبهين ولا تكن مع المؤطلين لا تكن من الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته ولا تكن من الذين ينفون عن الله عز وجل صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسله انبياءه ولكن كن بين ذلك وسطا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء رفض لمن يشبه الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير رفض لمن ينفي صفات الله عز وجل فهو سميع بصير ولكن ليس كسمعنا وبصرنا ليس كمثله شيء لا شبيه له في سمعه وبصره وكلامه وإلى خيره قل مثل ذلك في العبادة فالعبادة خير الأمور فيها أوساطها فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم في كم يصومون في كم يقومون في كم يقرؤون القرآن الكريم فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومين في الأسبوع وثلاثة أيام في كل شهر يعني الاثنين والخميس في الأسبوع وأيام البيض في, في الشهر ولكن بعض الصحابة وهو سيدنا عبد الله بن عمر بن عاس أبى إلا أن يصوم أكثر من ذلك قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك هو يطيق أن يصوم أكثر من ثلاثة أيام في الشهر ويريد أن يقوم أكثر من نصف من ثلث الليل أي أن يقوم نصفه أو أكثر من ذلك يعني يشعر بالطاقة في نفسه ويشعر باللذة وهو يتململ بين يدي ربه سبحانه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأو هكذا يعني قبل له ذلك وسمح له في أن يصوم يوما ويفطر يوما يعني نصف الظهر فقال أطيق أكثر من ذلك قال لا صيام فوق صيام داود عليه الصلاة والسلام يعني نهاه أن يصوم الظهر كله أن يصوم صياما متتاليا أو أن يقوم قياما متتاليا فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله أي أنه يصوم كثيرا ويقوم كثيرا وربما فرط في حق زوجته وفي حق اهلي فنومي ي ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم اورفع ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم تلك دراوه الاسلام تلك دراوه الاسلام اي شده يعني تمثل الانسان ل لشرع يعني الاسلام تلك دراوه الاسلام ثم سيدنا صلى الله عليه وسلم فقال ان لكل عمل شره ان لكل عمل شره معنى الشره الحده كل عمل عنده واحد كي يكون عنده واحد الحده كي يكون عنده واحد الاندفاع كي يكون عنده واحد الضراوه واحد الشده ان لكل عمل شره ولكل شره فتره فتره منش من الفتور ان لكل عمل شره كي يكون واحد الاندفاع واحد القوه في قيام الله الليل في قراءة القرآن ويسهر على القرآن ويسهر على الذكر كيف تكون هذه الفتره عن الشباب ولكل شرة فترة من الفترة بالتاء ويج البروده كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه اقرا فترى الوحي أي بارد الوحي وانقطع حتى مرت أيام أو شهور على على اختلاف في ذلك قال فنزل يا أيها المدتير ثم تتابع ثم حمي الوحي وتتابع حمي يعني ضد فترى فترى الوحي بارد وحمي الوحي بمعنى أنه فيه فيه تتابع وفيه يعني آية بعد, بعد آية قال فحمي الوحي وتتابع ولذلك جاء في القرآن الكريم على فترة من الرسول والفترة يعني عندما ينقطع الوحي من نبي إلى نبيين. نبي اخر يعني ما بين بيات زينبين لنا بين اخر يسمى الفتره الفتران ولكل شرصين فتره فطور اذا هنا عندنا طرفان الشره والفطور اي القوه والضعف قال بي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى خلاص بمعنى جاي من جاي من اقصى اليمين اليش الى الوسط فقد اهتدى وما كانت فترته الى غير ذلك من اقصى اليمين الى اقصى اليسار كان يقوم الليل كله فكان لا يقوم ولا يصلح حتى الودر حتى شفع الودر. يعني جاء من هنا امشال لهنا ومن كانت إلى غير ذلك أي إلى غير الوسط فقد هلك فمن كانت فترته إلى سنتي يعني نقص شوية من الشدة والدراوة وأقام ما تيسر وجمع بين حق الأهلي وحق الرب وحق النفس إن لنفسك عليك حقان ولربك عليك حقان ولزوجك عليك حقان ولزورك أي زائرك ضيف ولزورك عليك حقان فأعطي لكل ذي حق حقان فإذا كان فصوره إلى هذا الحد فقد اهتدع يعني ارجع ال... الوسط ومن كانت إلى غير ذلك أي إلى الانقطاع. وهو ما تشير إليه الأحاديث الأخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضاً قطعاً ولا ظهرا أبقى إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا وأملوا واستعينوا بالغدوة والروح وشئ من الدلجة يعني أن الوسط لا يمل منه الإنسان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة أي ما داوم عليه صاحبه وإذا خير الأمور أوساطها حتى في الإنفاق حتى إذا أردت أن فكيف تنفيق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فالاسراف طرف والتقتير أو الاقتار الاقتار في قراءة ورش والتقتير في الذين قالوا لم يقتروا التقتير طرف آخر والخير في ايش بين التقتير والإسراف وكان بين ذلك قواما أي وسطا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذه كنايه عن البخل وعن الشح وعدم الإنفاق ولا تبسطها كل البسط كنايه عن عن الإسراف والتبدير ولكن الوسط بين ذلك بين بين هذا وذاك، إذن فهذه القاعدة جعلها العلماء البقها جعلها من قواعد الفقه الإسلامي خير الأمور أوصتها دائما كترجع على الوسط كتلقى الحل لأي مشكل من المشاكل يعني جل الوسط غض غضتلق الحل لمشكلتك ولمسألتك وهكذا كان ديدن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم أنه قال احب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما كما قل كما اشرنا ان الاسراف ايضا يكون في الحب او يكون التكثير في الحب فمن فمن الاسراف في الحب ان يحب الانسان مثلا الدنيا وأن يحب المال حبا جمع كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فإذا بهذا الحب يجعل هذا الإنسان يجعل هذا الإنسان ينسى حقوقا أخرى متعلقة بذلك المال نفسه أو متعلقة بصاحب المال أي بالشخص فيضيع الحقوق الأخرى لكونه يحب ذلك المال حبا جمع أي حبا كثيرا وحبا كبيرا هذا النوع من الحب غير محمود أو أن يحب الإنسان أهله ابناءه والديه لدرجة أنه يتساهل معهم في معصية الله سبحانه وتعالى هذا النوع من الحب حب محرم الحب الذي يجعلك تتغاضى وتتغافل عن مخالفاتهم فيما بينهم وبين الله عز وجل هذا ليس حبا هذا الحب ينبغي أن تبتعد منه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره يعني ان كان حب الولد يجعلك تعصي الله سبحانه وتعالى بسببه هذا الحب حب محرم هذا الحب حب مبالغ فيه نعم ينبغي للإنسان أن يحب أبنائه وأن يحب أهله وأن يحب والديه ولكن ذلك الحب في تحت مظلة حب الله سبحانه وتعالى تحبهم لأن الله أمرك أن تحبه فإذا عصوا الله عز وجل لا تسكت على معصيتهم فمن حبك لهم نهيهم عن مخالفة الله عز وجل فمن حبك وشفقتك عليهم انت ان تمنعهم من مخالفه امر الله عز وجل لان الله عز وجل قال قووا انفسكم واهليكم نارا فاذا كنت تجاريهم في أهوائهم وشهواتهم وشبهاتهم فانك لم تقهم النار لم تحفظهم من النار وبالتالي حبك ليس في محله حبك لهم ليس في ليس في, في محله هذا اسراف اسراف في الحب وهناك تقتير في الحب تقتير في الحب هو الذي ما قال يوما ما لزوجته اني احبك ما قال يوما لابنه اني احبك يا ولدي ما قال يوما لابنته اني احبك يا ولدي وربما يعتبر هدا هذه الكلمه يعتبرها هجينه يعتبرها لا تقال نعم تقال بل تقال في الملا من الناس سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي ناس أحب اليك قال عائشه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول عائشه قدام الناس أي ناس يحبوا ليك؟ قال عائشة قال فمن الرجال أنا ما على النساء سولت على إيش؟ على الرجال قال أبوها قال ثم من؟ قال عمر قال ثم من؟ قال عثمان أزد وحسب واحد المجموعة قال فخفت أنا كون آخرهم فسكت السائل السائل اللي يسول سيدنا عمر بن العص سيدنا عمر من العص كأنه اسلامه متاخرا يعني اسلم في المدة بين صلح الحديبيه وفتح مكه هو خالد بن الوليد قال فلما اسلمت وكنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلما التفت اليه وجدته ينظر الي يعني كي النبي صلى الله عليه وسلم ركز عليه دائما النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم انه ينظر الى اصحابه كلهم كل من نظر اليه يظن انه مهتم به فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبره كبيرا أكبر من كل أحد في هذه الجماعة المباركة جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنه فسألته يعني يريد أن يختبر أن يختبر هذه النظرات النبوية المباركة التي دائما تشده وتلتفت إليه يريد أن يرى مكانته فيها قال من احب الناس اليك يا رسول الله قال عائشة خلف من الرجال قال أبوها ثم عمر ثم, ثم عثمان قال فغفت أنا كنا آخرهم فسكت ماذا ما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في القائمة وسكت رضي الله تعالى عنهم وعرضهم هؤلاء يستدرون حب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يستدرجون حب النبي صلى الله عليه وسلم يستدرجونه بالكلمة الطيبة يستدرجونه بمعاشرته يستدرجونه بالتضحية بين يده صلى الله عليه وسلم بجهادهم بمالهم يريدون حب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يرضى عنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك كان فقد رضي الله ورضي رسوله عن الصحابة الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف فالنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم والله عز وجل رضي عنهم فقال والسابق قولنا أولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فمن التقصير في الحب أن الإنسان يعني لا يجهر بذلك لأهله فكلمة أحبك يعني كلمة تقع في موقع في موقع حسن في قلب المخاطب في قلب المخاطب وبالتالي يعني يفعل لك ما تريد وبالتالي يخضع لامرك ونهيك ويطيعك فيما تأمر وتنهى يعني نحن نريد الطاعة ولا نقوم باسبابها ونريد الامتثال ولا ولا نقوم باسبابه ونريد المعاشره الطويله ولا نقوم باسبابها والى اخره وهذا صريح قوله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمتان موده على درجه المحبه موده ورحمه إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون من جواهر كلمه صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الباب والإمام القاضي يا رحمه الله تعالى لم يسق كل شيء لأن إذا رضى الله سبحانه كل شيء ينبغي أن يكون أن يكتب الحديث كله والحديث كله جواهر والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله فوائد وكله حكم وكله من أبلغ ما وصلنا من الكلام ولكنه يريد أن يعطينا نماذج ويحيلنا على كتب الحديث ويحيلنا على كتب السيرة لنتذوق هذه المعاني التي نشير إلى بعضها في هذه الجلسات لنتذوقها فإذا عدنا إلى كتب الحديث وعودنا إلى كتب السيرة فإننا نبحث عن مثل هذه الجوائب ونحللها نحللها بهذا التحليل وبهذه الطريقة لكي ندرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا أوتي جوامع الكلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات الجنس الجناس البلاغة النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالمحسنات البديعية المحسنات البديعية التي تعطي للكلامي رونقا وجمالا وجزالة وفصاحة وبلاغة فقال الظلم ظلمات يوم القيامة الجزاء من جنس العمل فإذا كان الإنسان هنا ظالما فإنه في يوم القيامة سيكون في ظلمات قال علماء افرد الظلمة وجمع الظلمات لأن من ظلم هنا سيتعرض يوم القيامة للظلمات وشدائد ومحن أو لأن الظلمات معناها دوام الظلمة فإذا دامت الظلمة تعتبر يش؟ ظلمات أي دوام الشدائد والمحن يوم القيامة والعياذ بالله لمن ظلم لان الظلم الظلم جريمه كبيره جدا حرمها الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعلها فيما بين عباده محرما يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال حرمت الظلم على نفسي من رضي بالله ربا ورضي بالله عز وجل سيدا ورضي بالله عز وجل خالقا ورازقا ورضي بالله سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأسمائه الحسنى لا ينبغي أن يشترئ على شيء حرمه الله على نفسه شيء حرمه سيدك على نفسه وأنت تجترئ عليه يعني لم يعطي فيه لنفسه حقا ولكنه حرمه على الناس وإنما حرمه على نفسه فمن اسمائه العدل فمن اسماء الله سبحانه وتعالى العدل معنى أنه لا يظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويوت من لدنه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة في سيدنا سيدنا عبد الله بن مسعود وجد أناسا يعدون تسبيحاتهم وتكبيراتهم وتهليلاتهم بالحصى. يقول سبحان الله يحط واحد الحصى. سبحان الله سبحان سيحجزهم من هنا لا هنا. كيجمع مثلا واحد الأرانب مئة ولا خمسين ولا أقل ولا أكثر. سبحان الله سبحان الله كيحسب. كي من اللي كيكم كي لهم لا تجي. كيأود يحسبهم لا تجي. استغفر الله استغفر الله كيحسب كي الاستغفارات والتسبيحات والتهليلات والتحميدات والتكبيرات. سيد عبد الله بن مسعود قال لهم ما شنو كديرو شو اللي كديرو؟ قالوا نعد تحميداتنا وتسبيحاتنا وتهليلاتنا. قال لهم سيدنا عبد الله بن مسعود عدوا سيئاتكم فإن الله لا يظلم متقا الضره. أزخشونا أن يظلمكم ربكم وينقص لكم شيء واحدة من هذا؟ كت حسب لي؟ كم كديرو بس تعطيل فلوس الشيء واحد شنو كديرو؟ كت لي يقولوا واحدة واحدة. هاك طاق تاق تتحسب ليه لي عود لي عود نفس العدد هل, هل تخاف أن الله سبحانه وتعالى يظلمك إذا كنت تعد هذا العد هذا يعني لا إشكال فيه من باب الجائز ولكن سيدنا عبد الله بن مسعود عاش في واحد المستوى المراقبة المراقبه عاش في واحد المستوى الإجلال لله سبحانه وتعالى بانه لا ينبغي للعبد ان يعد على الله عبادته انا درت واحد شوش لا طارب قال عدوا سيئاتكم الى بغيت تحسب حسب السيئات ديالك لان السيئات اذا عددتها استعظمتها وإذا لم تعددها استقللتها فاستهانت عندك فستهانت منها عدوا سيئاتكم اي من اجل التقليل منها الى حسب توقعتي عشرة في عشرات السيئات شنو قد دير غده إن شاء الله شنو معمول تحاول تنقص تنقص الجوجو اللي ثلاثة والأربعة اللي غد لي حسبتها لقيتها خمسة آه باقي كثير كتير تعود تحسب وتنقص عدها يجعلها عظيمة وكبيرة وكيف أنا أخطأت خمس مرات في اليوم هاتش كثير ولكن إذا كنت لا تعدها وكانت كالذوبة تمر على كالذوبة بتمر على أنفك تستصغرها وتستهينها فترتكبوا الخطايا تيلوا الخطايا كأن الشيئا لم يقع حليلا ما كينولوا سي سيئاتكم شهد عندنا في, في, في, في, في القصة أن سيدنا عبد الله بن سعود يقول ما تخافش أن الله سبحانه وتعالى يظلمك وإن قسلك من, من, من حسن ديالك إن الله لا يظلموه مثقال ذره والظلم ثلاثة أنواع يقسم العلماء إلى ثلاثة أنواع ظلم العبد لربه وظلم العبد لنفسه وظلم العبد لأخيه إذن هذه هي ثلاثة الحقوق إذا ضيعنا ثلاثة الحقوق وما الذي ينتج عنها؟ ثلاثة المظالم حق الله حق النفس حق العباد فإذا ضيعنا هذه الحقوق فإننا ارتكبنا أربعة مظالم ثلاثة مظالم مظلمة لله سبحانه وتعالى والمظلمه للعبد والنفس والمظلمه للعباد أي للآخرين يقول الله عز وجل إن الشركة لظلم عظيم الظلم لله سبحانه وتعالى هو أن تجعل له ندا وهو خلقك الظلم لله سبحانه وتعالى أن تخرب شعائره ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الظلم لله سبحانه وتعالى تجاوز حدوده أن يتجاوز الحدود ديال ربي سبحانه وتعالى المنزل قوله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم امن وهم مهتدون بكى الصحابه رضي الله تعالى عنه خايفين من هذا من هذا الظلم قال يا رسول الله اينا لم يلبس إيمانه بظلم كلنا كلنا خلطنا الايمان ديالنا بالظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك اقرأ قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فالمراد بالظلم هنا أعظمه أخطره الشرك والشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى وما سوى ذلك من الذنوب فهو تحت المشيئة إن شاء غفر وإن شاء عذب ولكن الشرك لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النوع الثاني من الظلم ظلم الإنسان لنفسه هذه النفس التي امانه بين جنبيك هذه النفس التي استودعها الله سبحانه وتعالى اياك هذه النفس ينبغي ان لا تظلمها ان لا توردها المهالك ان لا تظلمها بتضييع حقوقها وبالجريان الجريان معها في شهواتها فالعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني والكيس من دان نفسه وعمل للي لما بعد الموت كن كيسا تدين نفسك أي تحاسبها وتراقبها حتى تنجيها حتى تكون سببا في ماذا؟ في نجاتها ولا تظلمها بتعطيل رسالتها أما الظلم للغير فهو أظهر من أن يمثل له الظلم للغير في ماله وعرضه ونفسه وجميع مناح حياته فالظلم ظلمات يوم القيامة بجميع أشكاله وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض أدعيته اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي يعني جوامع الكلم في في في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو لا يدعو بالجزئيات التي ندعو بها نحن إحنا كم شيل واحد الجزئية يربط عدني هاديك وغدا تقول لي شو واحدة خرة وغدا اه على شان تمت تطلبوا شيء شيء واحدة اللي هي جامعة مانعة اه حال هذيك اللي كان تطلب زي ما في الفاسحة شنيا اللي هي دايا سيطلب دائماً الهداية إلى الصرافي المستقيم والهداية تشمل الهداية في الدين تشمل الهداية في الدنيا تشمل الهداية في التعلم والتعليم تشمل الهداية في التربية تشمل الهداية في الولد الصالح تشمل الهداية في الصحة فمن آتاه الله شئاً من نعم الدنيا فهو داخل تحت عموم الهداية ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال اللهم إني أسأل ورحمتان من عندك قال علماً معنى من عندك يعني رحمة؟ من عندك أي خالصة منن منك وفضلا بدون أن, أن, أن, أن, أن يكون لها عمل مني الرحمة خالصة من الله سبحانه وتعالى بمعنى أدم من نبي صلى من باب التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى لأنك إذا قلت يا رب يعطيني ما أستحقه وإذا لم تستحق شيئا ما أعطيك شيئا إذا كنت لم تستحق أه اللهم أعطيني من فضلك من منك من كرمك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الجبار الخيال الكريم هو كريم وان كنت أنت غافلا هو كريم وان كنت أنت مخالفا هو كريم في جميع الأحوال ما غرك بربك الكريم في جميع الأحوال لا يفطر كرمه عنك ولا تفطر نعمه عنك فهي, فهي متتابعه ومتنوعه اللهم إني أسألك رحمة من عندك هي رحمة خالصة بدون أن يكون لها استحقاق من عملي لأن, لأن الإنسان إذا أراد أن يناقش الحساب مع الله سبحانه وتعالى عذيب من نقش الحساب عذيب لأن عمل الإنسان تنتظره أمور كثيرة جدا تنتظره أمور ثلاثة أهم أمور ثلاثه عملك تريد به جنة ربك سبحانه وتعالى عملك تريد به محو سيئاتك عملك تريد به أداء أداء حق النعم اذا فإلى أين توجه هذا العمل فإذا وجهته إلى النعم استغرقته وبقيت بلا عمل يا رب كل عمل عملته مقابل ما أنعمت به علي من النعم اذا فين غتوصل ها فين غهذ الرقيعب في النعم ربي سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى اذا نخلي هذه مت ما تغمر فيها ما تقدرش تخلص يا ربي هذا العمل ديالي مقابل ما اقترفه من السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات اتبعي السيئات الحسنة تمحوها اذا انت دائما خدام كتسقي من هنا وتكب من هنا ايا خدام كما سيقولوا بحال اللي كيسقي البحر واش عمره يفرغ يا ما يقدرش اذا خليها ديما توجه لي العمل ديالك غيمشي كله في السيئات يا ربي اريد بعمل هذا سلعتك وسلعتك غاليه وسلعتك الجنه والجنه لا نهايه لها ولا نهاية لزمنها ولا لكرمها ولا لنعيمها ولا لعبد الله عز وجل فيها للمؤمنين ما لا عين رأت ولا اذن سمعات ولا خطر على قلب المشكلة هل تستطيع أداء هذا ها؟ لأن بقدر بقدر ما تكون تكون السلعة غالية يعني جميلة بقدر ما يكون الأداء غاليا بقدر ما يكون الثمن باهضا ما هو هذا التمن الذي ستؤدي لربك سبحانه وتعالى في جنته اذن تواضع لله سبحانه وتعالى وقل له يا ربي اعطيني الرحمه من عندك وادخل الجنه بفضلك وتجاوز عني سيئاتي بعفوك انت تتقلب بين عفوه سبحانه وتعالى وفضله سبحانه وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى لان يدخل احدكم الجنه بعمله لان الزاد قليل ولو السعب غالية التمن م? باهرة الثمن لن يدخل أحدكم الجنة بعملي قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتعمدين الله برحمته إلا أن يرحمني الله عز وجل يسخرني جنته فالعبادة أيها الأحبة العبادة التي أمر الله عز وجل بها هي رمز للطاعة وليست أداء للواجب هي رمز للطاعة انت أنت نعم مطيع خانع خاضع عبد زليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى. أديت ما يسحق ما استطيع. لا أحسد ان عليك أنت كما أسيت على نفسك. أديت ثمن الجنة ما استطيع. سيلع الله غالية. إن الله شر من المومين انفسهم وأموالهم لا أنفوس والأموال كلهم شت مقبلش الجنة. ومع ذلك ليست ليست هذه الأنفوس وهذه الأموال سمنا لجنة عرض السماوات والارض رؤية للمتقين. إذن فنحن وقفون بباب الله عز وجل راجين رحمته مستدرين عفوه قارعين بابه فقط هكذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون العبد متواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك رحمتنا من عندك تهدي بها قلبي من صفات هذه الرحمة تهدي بها قلبي الهدايه وإذا هدي القلب هدية الجوارح كلها إذا حلت الهداية في القلب نشطت كما قال البصير رحمه الله وإذا حلت الهداية قلبا نشطت لعبادة الأعضاء إذا حلت الهداية في القلب فإن الأعضاء تنشط للطع تنشط للعبادة ولكن هذه الهداية إذا لم تحل في القلب فإن الأعضاء تساقلوا إذا قاموا إذا صلاة قاموا كسالة يرون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا لماذا لان الهدايه لم تحلل بساحة قلوبهم لان الهدايه لم تحلل بساحة قلوبهم وهذا نبي صلى الله عليه وسلم طلب اعلى انواع الهدايه وهي خلق القدره على الطاعه او التوفيق في القلب لأن الهدايه تعني الدلالة والإرشاد وتعني الالهام وتعني دلاله اهل الجنه الى منازلهم في الجنة وتعني خلق القدرة على الطاعة أو خلق التوفيق في قلب العبد فيكون موفقا بفضل الله سبحانه وتعالى إذا بمعنى قلنا بمعنى الإرشاد وهذا القسم أعطاه الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له وإنك لتهدي بلا من ابتداء مش علام النفي بلا من و انك لا تهدي الى صراط مستقيم قال ابو بكر هادني يهديني سؤال انا من هذا الرجل قال هادني يهديني موريا ترتورية بان الرسول صلى الله عليه وسلم هادني يهديني ويقصد الهدايه الى الله سبحانه وتعالى وليس الى الهدايه في الطريق إذن فهو هاد فكيف تجمع بين هذه وبين قوله تعالى انك لا تهدي من احببت وإنك لا تهدي إنك لا تهدي نفي وهدي اثبات وتوكيد الاولى هداية إرشاد وهي معطاة للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس أه؟ الله ومن اللهم اجعلنا هادينا مهديين بمعنى أننا نرشد الناس ونكون احنا من الراشدين هذه تعطى للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس ولكن الاخرى لا تهدي, تهدي بها قلبه هدايه التوفيق أو خلق القدره على على الطاعه وهي التي نطلبها دائما في الفاتحه اهدينا اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم هي التي نطلبها دائما في الفاتحه وهدايه الهام هي التي اعطاها الله عز وجل لسائر الكائنات غير الانسان الإنسان هديناه النجدين اختيار اختار هذا ولا اختار هذا لكائنات أخرى خلق أعطى كل شيء خلقه ثم هذا قدر فهدى قدر المقادير فهداها إلى طبيعتها، فكانت النباتات تخرج كما هداها الله سبحانه وتعالى وألهمها، وتنمو الحبات في حميل السيل كما ألهمها الله سبحانه وتعالى، وتعمل النحلة في خليتها كما ألهمها الله سبحانه وتعالى. وتعمل النملة في جماعتها كما ألهمها الله سبحانه وتعالى وتغدو الشمس وتروح بين الصباح والمساء في غروبها وطلوعها كما ألهمها الله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هذا انتهى يعني ما عندهش اختيار كل ما الكائنات الأخرى ما عندهش نجدين أعطى كل شيء خلقه ثم هذا وزاد وانطلق بينما الإنسان هو النجدين بمعنى عنده واحد خمسين في المئة من الاختيار النوع الرابع هدايه أهل الجنة إلى منازلهم في الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم اي يهديهم ربهم إلى منازلهم في الجنة بإيمانهم بسبب إيمانهم وبسبب أتعلقهم بالله سبحانه وتعالى بصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم أهدا إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا بما triangle تعرف ان شاء الله المنزل ديارك في الجنة اكثر مما كنت تعرف منزلك في في الدنيا ومشك يعرف الدار ديارك في الدنيا تعرفها ديركت كنيbirيش هلي ديركت فكذلك ان شاء الله سبحانه وتعالى سيعرفنا الله عز وجل منازلنا في الجنة كما عرفنا منازلنا في الدنيا بدون ان يتيها الانسان وبدون ان يحمل معه العنوان ياك الآنوان ابدي سؤول مطلقين الله يجزي به خير الدين لا هاد الزنقاء ولا هاد الشره هاد الشيء ما كنش في الجنة الجنة عرفها لهم في س سورة محمد سورة القتال والذين قبل منها والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويوص سيهديه بلاين راهله إذا جو منها جو من الدنيا سيهديهم إلى منازلهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم عرفها هذه البلاغ القرانيه عرفها لهم لها معنيان عرفها من التعريف اي يعرفهم بمنازلهم كل واحد يعرف المنزله او عرفها لهم من العرف وهو العطر اي طيبها لهم وجعلها طيبه وجعلهم طيبين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فكما هم طيبون طيبها الله عز وجل لهم فعرفها لهم اما من العرف وهو الطيب واما من التعريف وهو انه ارشدهم الى منازلهم فيها يقول نبي صلى الله عليه وسلم تهدي بها قلبي وتجمع بها امري هديه هذه الرحمه تجمع بها امري كله وتلوم بها شعثي اي متفرق امري الامري الامور المتفرقه وتصلح بها غائبي غائبي أي ما غاب في ما غاب في في لان لأن الإنسان فيه في الغيب الإنسان ما عارف رأسه إه الإنسان ذلك الكائن المجهول إه الإنسان ذلك الكائن المجهول حتى من عند نفسه ما عارف رأسه حال من اسرار ما أعرفه وهذا الغيب ذي في نفسه غيبه في باطنه اسأل الله عز وجل أن يرحمه فيه وأن يصلح له غائبه وهناك من في الغائب بما هو غائب عنك في هذه الدنيا في الغائب بالآخرة وترفع بها شاهدي, شاهدي ما ظهر من جوارحي ما ظهر من النعم علي ما بطن من النعم هو غائبي ما ظهر من النعم هو شاهدي أو شاهدي هو الدنيا التي أنا أشهدها الآن وأراها أو غائبي هو ما ينتظرني بعد الممات وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي أي أنا أكون بها ألوفا مألوفا وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء الفوز عند القضاء عندما يقضي لو عز وجل قضاء شوف شوف الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم الفوز عند القضاء ولم يميز بين بين القضاء لأن القضاء قد يكون فيه ابتلاء وقد يكون فيه آه قد يكون محنه وقد يكون منحه فانت تسال الفوز والفوز عند المنحه هو الرضا والشكر هو الشكر والفوز عند المحنه هو الصبر فالمؤمن دائما يبحث عن الفوز في جميع عند جميع انواع القضاء ونزل الشهداء أو ونزل الشهداء نزول وما يقدم للضيف من الإكرام والله سبحانه وتعالى أعد للشهداء الشيء الكثير مما لا عين ونرأت ولا اذن سمعت والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك وقد أعطاه الله عز وجل وزاد وعايش السعداء إذا مت اكون في مستوى الشهداء وإذا عشت اكون في مستوى السعداء ويتقلب بين السعادة والشهادة والنصر على الأعداء ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره الله عز وجل على الأعداء, أعداء الأعداء الظاهرة والأعداء الباطنة أو الخفية العدو عدو الإنسان نفسه التي بين جنبيه عدو الإنسان شهواته وأهوأه يسأل الله عز وجل أن ينصره على أعدائه في نفسه وعلى أعدائه الخارجيين الذين هم أعداء الدين وأعداء ألم الله الكلام يطول في هذا المقام ولكن الوقت انتهى يتسع للمزيد نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الجواهر جواهر كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عز وجل أن يجعلنا من المغترفين من هذا المعين الذي لا ينضب ومن المتشبعين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحلى كلام ونزين به ألسنتنا ونزين به سلوكنا ونزين به حياتنا إنه ولذلك القادر عليه وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزيزي عما يصفون